تَخَرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَنْ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لِمَ شُهَدَائِكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فلا تشهد معهم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 لعلكم تعطلون